كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من دبر وتولى وجمع فأوعاء إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 إنهم غير ملومين، فمنبت الله وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قاون. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عُزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على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 خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون